112. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون 113. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون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 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءاً وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم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 قالوا سبحانك لا عِلْمَ لَنَا إلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا أَدَمُ أَنْبِئُهُم بِاسْمَاءِهِمْ فَلَمَّا أن بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تردون وما كنتم تكذون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 يَا سَوْءَ مَا قُمْتُمُ الْعَذَابُ يُذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ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 وَإذْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتْتِخَاذِكُمُ الْعِلْفَةُ وَجُوءُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقُتِلُوا أَنفُسَكُمْ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 117. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 118. وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فقلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم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 117. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة 118. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده 119. أم تقولون على الله ما لا تعلمون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 117. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 118. وإذ أخذنا ميثاق بني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 الاثم والودوان وان ياتوكم أسارا تفادوهم فادوهم وان ياتوكم تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم اف تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَمْفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرٌ فَفَرِيقٌ كَذَّبُونَ وَفَرِيقٌ تَقْتُلُونَ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 117. وما يكفر بها إلا الفاسقون 118. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون 119.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 115. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون 116. ولو أنهم آمنوا واتقوا لما توبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون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 وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُمْ فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهَ أَوْ تَأْثِينَ 117. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون 118. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا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 وبيث المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسمايل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم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 انت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من من يقلب على عقبين وإن كانت لكثيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إِنَّ اللَّهَ حَبِيبُ النَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ قَد نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ بَل لَّوَّلَيْنَنَّكَ فِي مِلَّةٍ تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ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 ولا نبلون نكون بشئ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأمفس والثمرات وبشري الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن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 الذين يكتمون ما أنزلنا من البيانات والهداة بعد ما بينناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويَلْعَنُهُمُ الْلاَعِنُ لَّالَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أولئك عليهم دعنة الله والملائكة والناس ألمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد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 117. ويحبون الله أندادا يحبونهم كحب الله 118. والذين آمنوا أشد حبا لله 119. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبوا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراؤوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين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 فَمَنْيُفْتُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِتْمَاعَ لِيْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَجْتَمِعُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا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 وَإِنَّ الَّذِينَ خَتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوْهُ أَكْمَتِ بَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ رَمَّ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ولكن البر ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وبالرقاب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 119. فتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى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 117. تلك حدود الله فلا تقربوها 118. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون 119. ولا تأكلوا أموالكم بينكم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 وَالْفُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْتُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور البني إسرائيل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 وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 119. الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموه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 وَإِنْ طَلَقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَرْفَرَتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَيْضًا أَوْ يَفْعُو وَالَّذِي بِيَدِهِ عُقُدَةٌ وَأَن تَفُو أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاتِ الْعُسْقَى وَقُولُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ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 متاعا إلى الحول غير إخراج 121. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم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 فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوا تُبِلَّ الْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي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 قال في صم لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم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 117. والله غني حليم 118. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأبى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذك الذي ينفق ما له رأى الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر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 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تُنفقون ولا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 111. إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي وإن تغفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم 112. والله بما تعملون خبير 113. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 114. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم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 مَسَّمَن فَضَّهُ وَلْيُتَبَّيْنَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْل وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ الله فَلْيُتَبْ وَيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ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 ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا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 وَأَوْفِنَا وَأَغْنِنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَنَصَرَ اللَّهُ الْعَظِيمُ